إليك يا جبلا أشم ملأ الدنيا سلاما إليك أهدي مهجتي وأترجم الحب وساما فورب أنت مصدر عزنا ولأنت مصدر فخرنا ولأنت إن قال السلام لأنت من يبني السلام اسأل دهورا قد مضت واسأل بذا أقواما إليك يا إسلامنا أهدي هذا النشيد سمير البشيري Deenul Islami salam, Deenul Islami sala, Deenul Islami salam, Nahorunya Spridunyana, Deenul Islami Salah, Deenul Islami sala, Deenul Islami salam, Yusylna ilamorsana, Deenul Islami sala, Deenul Islami sala, Deenul Islami salam, Nahorunya Spridunyana, Dienu l-Islami salaam Dienu l-Islami salaam Dienu l-Islami salaam Yurصلna ila marasana Ya Eyyuhal'al'al'am Ya Eyyuhal'al'am Ya Eyyuhal'al'am صمتا واسمع شكوانا يا ايها العالم يا ايها العالم يا أيها العالم, يا أيها العالم صمتا واسمع شكوانا انا مسلم وصهور يميني بالدماء أنا مسلم أنا مسلم نسبه كل عام أنا مسلم أنا مسلم وصموا يميني بالدماء أنا مسلم أنا مسلم نسبوا لديني كل عاء أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم يا زمن الصمت القاتل جاود قلب المجروح فلدي كثير مسائل اترك بابك مفتوح يا زمن الصمت القاتل جاوذ قلب المجروح فلدي كثير مسائل اترك بابك مفتوح احتار الفكر العاقل وحليم صار ينوح إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب دين سلام وأمان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 والناس هنا, أحباب والناس هنا أحباب ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب والمسلم صار, والمسلم صار مريب والمسلم صار مريب والمسلم صار مريب والمسلم صار مريب يا زمن الصمت القاتل جاود قلب المجروح فلديه كثير مسائل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 لا خوف أو إرهاب دين سلام وأمان والناس هنا أحباء لا خوف دين سلام والناس هنا إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب دين سلام وأمان والناسونا أحباب، والناسونا أحباب،, والناسونا احباب والناسونا احباب والناسونا احباب والناسونا احباب لا تقتلوا شيخا لا تقتلوا الاطفال ولتحفظوا عرضا لا تهتكوا الاسار والصاب هذا ديني في الحل والترحال في السلم في الحرب في الأمن في الأخطار لا تقتلوا شيخا لا تقتلوا الأطفال ولتحفظوا عرضا لا تهتكوا الأستار وأصى بها دينه في الحل والترحال في السلم في الحرب في الأمن في الأخطار Islam na'aghiim.